عندما يأتي المساء ونقوم الليل صافع عندما يأتي المساء. اذللن لنا عن نجمي ما استن يظهر عندما لا لآلئ سألوا هل من حبيبين عداو علم بحالي كل نجم من راح من الليل بنجم يصنعه. غائر قلبي فهو ماذا آل على الأفق محيّم يا حبي. لك روحي لا كما شيء سواء اكثر ان روحي غير ممكن فيه انواع روك فوار كلما وجهت عيني نحو لما حي كلما وجمت عيدي نحو لما حي المحيه لم اجد سلوخ هنا من واحدا يرنو إليا، لم أجد في الأفق ناق من واحدا يرنو إليا، لم أجد في الأفق ناق من واحدا يرنو إليا. بالن عطيه نايا باغني وحبيبي والمنا بيننا يا <تصفيق> Textning المنا...